ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنامو قنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم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 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومن ما رزق لهم يفقون فلا تعلم نفس ما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 أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المؤا فلهم جنات المؤا نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمؤاهم النار كلما اراد ان يخرج منها اعيد فيها كلما اراد ان يخرج منها اعيد فيها كلما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 من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لا آيات أ فلا يسمعون وَلَمْ يَرَوَا أَنَّا نَسُقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرْزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا